بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة همز <تصفيق> <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة